بسم الله الرحمن الرحيم وَاللَّيْلِ إِذَا يَرْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الدَّكَرَ وَالْهُوْفَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فأََّا مَن عقا وَاتَّقَ وَصَدَّقَ بِالحُسنَا فَسَنُ يَصُِون للِيصر وَأََّا مَ بَْخْمِ لَ وَسْدَونَا وَكَذَّبَ بِالحُسنَا فسَنُ يَسِرُون للعُ الصرَ وَماَا يُغْنِيعَ مال إِذاَا تَرَدَّ إِ عَلَنَا 118. فأنذرتكم نار تلضى 119. لا يصلىها إلا الأشقى 110. الذي كَذَّبَ وتولى 111. وسيجنبها الأتقى 112. الذي يؤتي ما له يتزكى 113. وما لأحد عنده من نعمة تجزى 114. فلسوا فيرضى <تصفيق>